111. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين 112. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم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 فَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إلَّا مَنْ شَاءَ وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر والسحاب قنع الله الذي أتقن كل شيء إن هو خبير بما تفعلون